بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بقدرته تنكشفه بالهمات وبمنه وجوده تتحقق المقصودات الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعلي أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن الشبيه والمتيل فلا نظير له ولا عديد السميع البصير العليم الخبير أصلي وأسلم على منبعث رحمة للعالمين وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابته الذين شادوا الدين ولسائه أمهات المسلمين وشرف وكرم وأنعم وعظم أما بعد أحمد الله إليكم الذي من علينا بمثل هذه اللقية في هذه المجالس المباركة وهذا محبو من من عند الله عز وجل جل في علا وقد في المجلس السالفي حتى تكلمنا عن المبادئ الأولية التي لزاما على طالب العلم أن يقف عليها من جهة معرفتها ولو جمعيا ولزال كلامنا موصولا وصلى الله وإياكم بحبائر رحمته فيما له علاقة بحد النحو ما له علاقة بحد النحو وهذا هو المبدأ الأول الذي يعمل طالب العلم إلى الوقوف عليه كي يستجري اللصر والنظر في جهه تقريره ومعرفته لهذا الفن المبيد فإذا تم له المقصود من ذلك سلك الاستفادة في النحو على جهة تأصيلية مستحكمة المأخل وقد جرى في Al-Majisis Salif, ta on وهذا من on võtnud, ta تكتب مثل هذه الحدود võtnud, ta on võtnud, ta on võtnud, ta on võtnud, ta on võtnud, ta on võtnud, ta on võtnud, ta هذا في ta on من ta on võtnud, ta on فلابد على طالب العلم أن يقف على هذه المبادئ الأولية التي جمعها محمد بن علي الصبان في قوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن ذر الجميع حاز الشرف والذي رصينا عليه في المجلس السالف من حد هذا النحو أن قلنا أنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه التي اعتلف منها والذي كنا قد حصرنا الوقت فيه من جهة الوقوف عليه هو قول الحاد بالنحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب فكنا توقفنا في المقصود من العرب ولما تطلق هذه الكلمة من الذي يقصد النحوي استقراء كلامه كي يخرج بقانون كلي فإذا قال النحوي أن الفاعل مرفوع, أن الفاعل مرفوع على الدوام وأن هذه قاعدة كلية لا وجه فيها بالاستثماء فيلزمه أن يبني على ذلك دليلا وأن يأتينا بالتعليم وهذا الذي أمله أن نحاه فإنه مستقرأ كما ذكرنا في مادة الاستقراء أنها مبنية على طلب القراء والقراء هو فقرات الظهر فتتبع فقرات الظهر الظهر للخروج بقاعدة كلية وهي أن فقرات الظهر على العد الفلاني هذا إنما أوتي به على جهة النظري والسبري والتتبع فكذلك الحال في العلم لأجل هذا يذكر علماء الأصول أن الاستقرار من الأدلة الشرعية الاستقرار من الأدلة الشرعية واختلفوا في ذلك في بعض الأوجه اختلفوا في بعض جزيليات هذا الاستقراء هل من شرقه أن يكون تاماً أم هل يجوز أن يكون معقصاً إذا تقرر هذا ان العرب كما ذكرنا سابقا المقصود منهم اولا واخرا انهم على ثلاثه اصناف كما ذكرت كتب تاريخ اللغه العربيه والفنون الادبيه قرروا ان العرب على ثلاثه اقسام ما هي الاخ العرب الزمن ترتيبهم زمنيا العرب الباديه احسنت chance فالعرب على ثلاثه اقسام عرب بائده وعرب عاربه وعرب مستعربه عرب بائده وعرب عاربه وعرب مستعربه فالعرب البائده هم الذين افناهم الله عز وجل ولم تبقى لهم هم الذين استأصل الله عز وجل شافتهم ولم تبق لهم بقيه ولأجل هذا من الأخطاء الجلية في جهة ما تذكره بعض أكتب الأنساب أن الواحد فيهم يعمد إلى وكل نسبه فيوصله إلى عاد أو يوصله إلى ثمود أو يوصله إلى أمين أو يوصله إلى عبين أو يوصله إلى جليس أو يوصله إلى قصم وهذه كلها أفناها الله عز وجل وأبادها الله عز وجل قال في ثمود وفي عاد فهل ترى لهم من باقية ثم يأتي من لا نظر له في كتاب الله عز وجل فيجزم بأن نسبه يرجع إلى عاد فهؤلاء استأثروا الله شعفتهم ولا أريد أن أمرر هذا النظر هكذا يعني من دون استذكار في فائدة جلية تقرر لأذهان بلا خذلان كما يقولون لزاما أن نقف على بعض الأشياء التي هي مفيدة لنا في جنب النظر في سنن الله عز وجل الفونية في هؤلاء البشر وأن نستفيد نحن منها فمن الفائدة التي تعتج في هذا الجانب أن نعلم أن الله عز وجل ما استأصلهم إلا لظلم فعلوه وجغم يقترفوه فلأجل هذا عجل الله عز وجل باستئصال شعفتهم عن بكر في أبيهم ولم يرقى لهم بقية فهؤلاء العرب كما ذكرت لكم كما ان في, في في فيما ذكر في كتوب الانساب وذلك في كتب التاريخ تاريخ اللغة العربية قد ذكرنا البارحه ان من علوم اللغه ان التاريخ من علوم اللغه ان التاريخ وهو الذي قصده الناظم بقوله وبعد ذا تفهمك المراد من النصوص لم يكن انه يحاد إلا بفهمك لغات العربي محرراً علومها بالرغب ما هي هذه العلم؟ نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغها مكملها البيان والمعاني وقرغ شعر والعروب داني والخط والتاريخ والإنشاء قافية فذيبها الغناء إذن نشاهدنا هذا المقام أن من علوم اللغة العربية والفنون الأدبية أن, أن يقف الإنسان على تاريخ أيام العرب لأن هذا يفيده الفيضاء الأتم ويقف به على مقصوره الأسمى في النظر في هذا النحو وفي غيره من العلوم اللغبي العرب البائدة التي حفظ من ذكر قبائلهم لأن في النظر في جانب الأنساب لابد أن تقف أخي الكريم على جملة من طبقاتهم فيذكر في النسب يذكر الشعب هو أول شيء وتحت الشعب القبائل وتحت القبيلة تأتي العمارة وهي تجمع على عمائر وعمارات وتحت العمارة تأتي يأتي البطن وتحت البطن يأتي الفخر وتحت الفخر تأتي الفصيلة وتحت الفصيلة تأتي العشيرة وبعضهم قدم وأخر وبعضهم قدم وأخر الشاهد أن العرب البائدة أول ما يذكر في قبائلهم عاد وهم الذين أرسل الله لهم هودا فكذبوه فأهلكم الله عز وجل بريح صرصر عاتية فأهلكهم عن بكرة أبيهم ولم ترقى لهم بقية وكذلك ثمود الذي أرسل الله فيهم أخاهم صالحة فكذبوه وعقروا الناقة فدمرهم الله عز وجل ولم ترقى لهم كذلك بقية وكذلك العمالقة هؤلاء من القبائل التي أفناها الله عز وجل لم ترقى لهم بقية وكذلك من القبائل البائدة أمين وكذلك أبيل وكذلك من القبائل البائدة جذيس وتصلم وكذلك من القبائل البائدة بن جرهم بن جرهم وكذلك العمالقة كما ذكرنا لماذا يذكر العمالقة أمام بن جرهم لأنهم جاوروا في الحرم على حد السوا فشهدوا أن هؤلاء هم القبائل البائدة ولا أريدوا الاستفصال كثيرا في هذا الشأن غير أنه يجب, يجب على طالب العلم أن يدرك هذه الجوانب الكلية ولو على جهة تريزها لأن كثيرا من إخواننا قد تذكروا له العرب البائدة فلا يدري ما هي هذه القبائل ومن المقصود منهم والذي حفظ في كتب التاريخ من جملة الأشعار من جملة الوقاعد التي كانت عند هؤلاء البائدة بعض مشهور ما كان يقع فيهم فتناقلوا وفصلوا القول فيه وضمنوه كتب تاريخ والذي حفظ من ذلك جبيس وطصم لماذا أذكر هذا الكرام كي أنبه على أن جملة المقام الذي وقع في إهلاك هؤلاء القبائل من الله عز وجل سببه أولا وآخرا وظاهرا وضاطنا هو الظلم ظلم العباد بعضهم لبعض فلأجل هذا تصيم طصم وجبيس كانت يعني متقابلتان في, في, في, في السكن وكان يملك أمرهم كلهم رجلا من قصر اسمه عمليق اسمه عمليق فهذا عمليق كان يظلمهم وكان سرق الظلم هذا كان سرق الظلم هذا أولا هو أنه كانت امرأة جديسية يقال لها هزيلة هزيلة بنت مازم فهزيلة هذه قصدت عمليقا ليحكم بينها وبين زوجها في قضية حصلت بينهما وهي قضية طلاقة فقالت له أتينا إليك لتحكم بيننا فهذا ولدي حملته, يعني في, بطني حملته في بطني سبعة ودفعته ووضعته دفعة وأرضعته شفعة ولم أنل منه نفعة سلم مثتم مت اوصاله وطابت خصاله اراد ان يسلم يس اراد ان يشرب دمه قهر من الصفره فقال الزوج مجيبا اعطيتك مهرك كاملا ولم امل منك طائله اعطيتك مهرك كاملا ولم امل منك طائله ولم, ولم احسد إلا ولدا جاهلا ففعل ما كنت فاعلا يعني انت يا امن فعل ما كنت فاعلا لا إشكال في ذلك عند البتة لأنني قد أوفيتها قد أوفيتها حقها الحقيقة بها فكان من عملير أن حكم حكم, حكم جور وكان حكمه في ذلك أن أضاف ذلك الغلام إلى غلمانه وحرم منه الأذول فقالت هزيلة بعض الأشعار التي استثارت حفيظة الرجل وهجته فيها أتينا أخا طص من ليحكم بيننا فأبرم حكما في هزيلة ظالم فلما سمع بهذه الأبيات غضب غضبا شديدا وحنق في صدره حنقا كيبا فلما كان ذلك حمل نفسه على أن سن لهم سنة وبئس ما سن أنه لا تقتال امرأة جديسية لزوجها حتى يفترعها هو وحتى يدخل عليها هو اللهم استعب فلما كان ذلك وذاق الجديس جراء ذلك الزيغ والربال والأمر الأكيد والإشكال من جهة أن عرضها قل يعني التقرطى وعرضها قل أتى علي عمليك بالإفساد والغيب كان في مكان مما اكتبت الله عز وجل كونا كان في مكان أن أخت ملك جديس وهي عفيرة بنت أفار حضر وقت زواجها فاقتيدت إلى عمليك اقتيدت إلى عمليق فلما كان منهما كان خرجت وهي تبخي لأن عرضها قد انتهك فقالت بعض الأبيات التي يعني أثارت فيهم نخوة الرجال كما يقولون فحمل أنفسهم على أن أبادوا تصم عن بكرة أبيها ولم يلقى منهم إلا رجل وهو رياح بن مرة ليلقى منهم رجل واحد وهو رياح بن مرة. فالشهد من هذا المقام أن عفيرة واسمها الشموس اسمها كما نعرف بالأدب الشموس الجريسية قالت لا أحد أذل من جريسي فهكذا يفعل بالعروس لا أحد أذل من جريسي أهكذا يفعل بالعروس ثم ذكر بعض الأبيات التي استثارت بها نخلتهم فحمل نفسه أخوها وهو الأسود ابن عفار فقال يا قومي والله إني سأوقفكم على أمن وصل لكم إن فعلتموه والله ما ها لا بأكرم علينا من أنفسنا ولا من عرضنا والله كان الأولى أن نأخذ نص ويأخذهم النص ثم قال أريد أن أدروهم وهذه الدعوة إذا كان الرجل يدعو أخاه أو يدعو غيره لأن الأخوة لا تخطر هذا المقام إذا كان الرجل يدعو غيره للكيد به يسمى في لغة العرب الصلات. الصلاة بفتح التاء ومن الأخباء الجلية التي يقعوا فيها بعض أخوان أخواننا المؤذنون يقولون قد قامت الصلاة هذا خطأ وخطأ جسيم لأن الصلاة هي دعوة الغير للكيد به الصلاة هي دعوة الغير للكيد به كما نبه عليه صاحب اللسان بالمنظور الإفقائي فالشاهد من هذا المقام أنه قال ندعوهم إلى صلاة و يعني نأتي عليهم فلا نبقي لهم بقية فلما اجتمعوا في ذلك المقام أغاروا عليهم وأمالوا عليهم ومالوا عليهم ميلة واحدة فأتوا عليهم بالسيوف حتى أثخنوهم بالجراح ولم يقبلهم إلا رجل واحد هذا الرجل هو الذي كان سبب إبادة كل جديد واسمه رياح ابن مرة. مرة قصد رياح حسان بن توبة وأراد أن يستجير به على ما فعلته به قصم فلما أن ذهب إلى حسان كان هذا من حنكته أخذ كلبا إكرمته الله وكسر أضلاعه وأخذ سعبة من نخل وضع عليها طينا فدخل عليه فقال والله هذه الطين لم تجف وهذا الكلب أضلاع به من اليمامة لأنه مكان الإقامة بين الجديد والسبيين والقصميين إنما كانت في اليمامة فقال والله هذا الكل قد أذهتكم به من اليمامة يغلق وقد دخل عليكم وهذه السعف من النخل والله لم تجف قلنتها فلو أغرتم عليهم فإنه يسعكم أن تمتلكوا ما بين اليمن واليمامة فتدبر في الأمر حسان بن تبع وشاور قومه في ذلك ثم قرروا أن يميل عليهم وأن يستأصلوا شعفتهم كما فعلوا بإخوانهم فبعد ذلك قصد حسان المضي قدما في هذا الباب فلما أن وصل إلى اليمامة أخبره رياح بن مرة بأن له أختم متزوجة بأن له أختم زوجة عند أقصميين ترمق لبصرها مسافة ثلاثة ليالي ثلاث ليالي ترمق لبصرها مسافة ثلاث ليالي قال فوالله لو اختفينا وراء الشجر وراء الشجر ودخلنا عليهم لما أدركوا بأنما مكيلوا لهم كيدا فقال الرجل نعم نفعل فلما رأتهم المرأة تلك أخته رياح وقذانتا زرقاء ليماما وهذه أيضا كانت تنظروا إلى بعيد وسأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل فلما رمقتهم قالت أقسم بالله أن تردب الشجر أو صاحبت حمير شيئا يجر يعني أقسم بالله أن الشجر يمشي أو أن حميرا تكيد لكم هيدا فعليكم أن تأخذوا قذبة الاستعداد عسى أن يكون الأمر الذي لاح في الأذهان حقيقيا فلزاما عليكم أن استعدوا لهذه الحرب لأن هذا الإتيان عليكم غيلة هذا يعني يكون فيه الفساد الحظيم فلم يصدقوها واتهموها في عقلها كيف يدب الشجر فما أفاقوا صباحا مرحا إلا على أن كان كل قوم حسان بن تبع قد أتوا عليهم ولم يترطوا لهم أحدا إلا الأسود بن عفار سيد القوم الذي استجار بطيء واجارك فشاهدوا أن هذا المقام هو الذي حمله على إبادة بعضهم لبعض أنه الظن أولا وآخرا هو الذي حملهم على إبادة بعضهم لبعض وكذلك ما وقع العمالقة والجراهنة بني جرهم والعمالقة كذلك ظلموا وهؤلاء كانوا من سكان الحرم اول من سكن الحرم بعد إسماعيل عليه السلام وأمه هم العمالقة والجراهنة ويقال أن إسماعيل عليه السلام إنما تعلم العربية قيل من العمالقة وقيل من بني جرهم لأنه تزوج فيهم تزوج منهم إسماعيل عليه السلام تزوج من بني جرهم نعم فالأمالقة لما طغوا في الحرم أخرجهم الحارث ابن مضاب الجرهمي أخرجهم من الحرم ولما سكنوا هم الحرم بل جرهم لما سكنوا الحرم أيضا وقعوا في فساد طويل عليض فكان الواحد فيهم يعص الله عز وجل سرا وجهارا وليلا ونهارا فليجل الله فليجل ذلك وقع عليهم ما وقع على غيرهم من سنة الله عز وجل الكونية فاستأصلهم الله عز وجل وفي ذلك يقول الحارث ابن مضاد الجرهمين يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فابادنا صروف الليالي والجدود العوافر إذن ما الذي كان سبب استئصاله من الحرم هو الظلم والبغيان الذي حصل في الحرم الظلم والإلحاد الذي حصل في الحرم عجل الله عز وجل بإخراجهم كلهم ولم تبقى لكل من ذكرنا إلى الآن لم تبقى لهم ضقية لأجل هذا من الخطأ الجسيم والزلل العظيم أن ترى في بعض كتب الأنساد من يصل نسده إلى هؤلاء إذا رأيت الرجل يقول أنا من عاد أو أنا من ثمود فالزم ألبت عليه بالقول بأنك تعارض ظاهر القرآن الله عز وجل يقول هل ترى لهم من باقية ثم تأتي أنت وتقول بأن نسبي يرجع إلى ثموت أو إلى عد هذا العمر في القياس بلع الشيء من هذا المقام أن هذه هي العرب البائدة وبعد هذه أتت العرب العاربة أتت العرب العاربة وأنا لا أريد التطبيل كثيرا أريد فقط أن تستوعب نظرا ولو كليا في وجمليا في هذا الباب وهو باب معرفة أقسام العرب العرب العربة أو العرب القحطانية العرب القحطانية وهم عشر, عشر قبائل العرب القحطانية عشر قبائل وسميت عربا قحطانية لأن مرجعها إلى قحطان وقحطان هذا اختلف فيه هل هو هود عليه السلام أم هو ابن هود هل هو هود أم هو ابن هود وصحيح الذي دل عليه النقل عن العرض أنه هو ابن هود وليس هودا أنه ابن هود وليس هودا ولذلك قال المتنبي في بعض شعره قلت ولذلك قال المتنبي في بعض شعره إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع وقحطان ابن هود له أصل قحطان ابن هود له اصل إلى الثمر الحلو الذي طي له فروه وقحطان بن هود له اصل فمن من تحذر من نسل قحطان هم العرب القحطانيه وهم العرب العاربه وفيه من لا يفرق بين هذه العرب العالبة والعرب البائدة من بعض من كتب في التاريخ يجعل العرب العالبة من البائدة لكن الصحيح التحقيق بينها فالعرب العالبة جمع شتات أبائلها بعض من كتب في نظم عمود النسب فقال لسبأ ابن, ش... ابن يشجبي ابن يعربي سليل قحطان قريع العربي نسب غير مرسل بنينا عشرة فلزة الأز والأشعريون وحمير ومذحب وكند وأنمار هذه الستة كلها يمانية هذه الستة يمانية والأربعة الباقية شامية الب... العربعة في الباقية شامية إذن قلت الأزدو والأشعريون وحميار وال... وملحج وكندة والنار وأما القحطانية من الشاميين فهم غسان ولخم, غسان ولخم وجذان وعاملة فالمجموع كم؟ عشرة طبائل إذا قيل العرب العاربة فهؤلاء هم المقصودين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 Ja hingi rõõmu, et iganu في kinda, وقد Sadi sillehun fil-qadda, loka t-jaamani, haa uda t-jaamani ju. Loka t-jaamani ju, va menti xamana, rassan u lahmun, udu demu, amina. Rassan u lahmun, udu demu, amina. Idan hari, haa xalat xabain, hari. Laurie, t-absulik, et jaman النبي صلى الله قال ان خيار, خيار من خيار من خيار من خيار فلما كان المقام كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بمنطوق كلامه هذا جعل العرب المستعربه خيار العرب كلهم خيار العرب كلهم نعم والعرب المستعربه اذا اطلقت هذه اللفظه فيقصد بها كل من تحدر من نسل عدنان ابن عدل كل من تحدر من نسل عدنان ابن عدل من القبائل فإنه يسمى Juusanna, المس... العرب من العربي arabi, me العرب arabi mustahriba. Ja summijat mustahriba, في oleme arabi ja mutahriba, لم oleme arabi على mutahriba, me oleme arabi ja من me oleme arabi ja mutahriba, me oleme arabi ja mutahriba, me ja mutahriba, mutahriba, mutahriba, mutahriba, mutahriba, mutahriba, mutahriba,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 And bag, ja ta tahtel tabiile, ja tahtel eimahad, juuġedu, boton, ja tahtel boton, juuġedu, ja tahtel fħad, juuġedu, ja tahtel fħad, ja tahtel fħad, ja tahtel fħad, ja tahtel fħad, ja tahtel fħad, ja tahtel fħad, ja الى ان يصل الحال الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل من كان من نسل عدنان يسمى عربا مستعربا فنبينا من العرب المستعربه نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب يعني مستعرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا الباحث عن كلام الله عز وجل قدمناه من حقه التقديم لانه من جل في علاه فلزاما أن يقدم في الترتيب يذكر قبله سواه لا قبل لكلام الله عز وجل لأنه من شأن تعظيم الله عز وجل تعظيمه ظاهر مباطنة أن يعظم كلام الله عز وجل وأن تعظم شعائر الله عز وجل وهذا مسلك دقيق لابد أن لا نتوانع عن ذكره مرة بعد مرة فكلام الله عز وجل يستشهد به كله سواء تعلق الأمن بالمتواتر منه أو بالشار من كله يستشهد به نعم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد به على الصحيح وكذلك كلام الصحابه لانهم من العرب المستعربه صحابته من العرب المستعربه يستشهد بكلامهم حتى ان حسان في بعض اشعاره كان يقول الازد نسبتنا والماء غسار نسبتنا والماء غسانو. فاجتمع عند حي ان يكون الانصاري من جهتي قبيلتين الازد التي هي عرب عرب عربه الازد والتي هي عربه التي هي عربه عربه شاميه نعم من هذا المقام ان الصحابه كلهم ايضا يستشهد بكلامهم شعرا ونثرا شعرا ونثرا ويستشهد بكلامهم لانه من الفصيح لانه من الفصيح وكذلك يستشهد بشعره اني اميه وبنثرهم فسير وغيلان وكذلك آآ يعني آآ كثير من شعراء بني اميه طبقات وفرزق وجليل على الصحيح وقع خلاف في ذلك من الصحيح ان نسجد بكلامه يستشهد في تقرير المسائل النحويه بكلام شعراء بني اميه خلافا لشعراء ابن عباس الذي ليس شان بشعلهم في تقرير القواعد النحويه وإنما يسشر بها في تقرير القواعد البلاغية لعنايتهم بالفصاحة كانوا يتعانون كثيرا أخذ الفصاحة فلجل هذا يسشر بكلامهم في جانب البلاغة لا في جانب النحو فهذا لما نطلق كلام العرب يقصد به كل هؤلاء يقصد به كل هؤلاء آه العرب العاربة العرب البائدة العرب العاربة والعرب, والعرب, والعرب, والعرب, والعرب المستعربة وكلام الله عز وجل وكلام نبيه وكلام الأصحاب وكلامه Sõra, kui ta on ümme, jah? Jah, aga kundu, kui ta on ümme, jah? Jah, aga kundu, kui ta on ümme, jah? Jah, jah. Jah. Jah. Jah. Jah. جنب معين فإذا قيل ذلك وسشهد به من شعر هؤلاء من مثلهم ومن كلام الله من كلام النبي صلى الله من كلام العرب العربة فإنه لزاما علينا أن نأخذ به ونقرره لزاما علينا أن نأخذ به ونقرره طيب قال علم بالمقايس المستمرة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه هذه لأن الاستقراء هذا قد يكون في البلاغة قد يكون في الصرف قد يكون في النهو الاستقراء في كلام العرب قد يكون متعلقا بالصرف قد يكون بالنحو قد يكون بالبلاغة فكيف تخرج الصرف والبلاغة من هذا الحد نقول أخرجه المعرف له بهذه الخاصية لما قال علم بالمقايس المستمرة من استقراء كلام العرب متعلقة بأحكام أجزائه لأن البلاغة المتعلقة بأحكام معاني كلام العرب وأما الصرف المتعلقة بأحكام جزئياته لا بأحكام أجزائه جزئيات الكلمة لا بأحكام أجزائه, لا بأحكام أجزائه الكلام وبهذا أخرجنا الصرف والملاغة من هذا حد هذا هو حد التي ائتلف منها أي أن هذا الكلام ليس كلاما نقليا وإنما أنت لو أردت أن تأتي بجملة وتركيب لكذلك تأتي بجملة العمو يعني لو أراد أن يأتي به جملة يأتي بذلك يعني أنت لو تريد إبداء جملة تأتي بذلك فليجي هذا قال الذي اتلف منها الذي اتلف أي الذي تألف الذي تألف منها كلام العربي فهذا يعني فيما يتعلق بالمبدأ الأول وهو الحد قال الحد الموضوع موضوع هذا الفن هو الكلمات العربية من حيث البناء والإعراض الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب وأما قال الحد والموضوع ثم الثمر وثمرته المرجوة أولا إقامة اللسان وإزالة اللحم اللحم يطلق على ثلاثة أشياء يطلق على الخطأ ويطلق على الصواب ويطلق على لغة العرب واللحم على الخطأ هذا ظاهر وأما على الصواب فقد وردت شواهده في كتب الأدب من ذلك ما وقع لمعاوية أنه قال في بعضهم أنه فلان لاحن فطن لاحن فطن يعني مصيب في كلامه وفطن ولبق وأما في إطلاقه على لغة الأرب كقول الله عز وجل عليه عليهم سيل العالم سيل العالم قال بعض المكسرين هو على لحن على لحن اليمن اي على لغه اليمن اذا هل هو النحو النحو كما قرره بعض من كتب في الاقطاب قبل الانباري له كتاب اسمه الاوضاد الاوضاد هي كلمه تذكر في معنى وفي رده يعني تذكر في معنى نفسه في في معنى معين وتذكر سبب به فمن الانباري ذكر ان النحو يطلق على هذا كله اذا اول ما يقوى من فائده مرجوه من هذا النحو انه سبيل لإقامة اللسان على السنم العربي على الطريق العربي وعدم فنكب ذلك الطريق هذه الفائدة الوعدة الفائدة الثانية فهم كلام الله عز وجل فكلام الله عز وجل باللسان العربي المبين كلام الله عز وجل باللسان العربي المبين وليس لك السبيل إلى فهم كلام الله إلا بالوقوف على جملة مستملحة من هذا هذا النحو نعم. الفائدة الثالثة فيظه هو أنه السبيل الموصل لبقية العلم النحو سبيل موصل لبقية العلم في هذا يقول ابن وردي منظومته فرمسومة في, في التحفة التحفة الوردية من سائل النحوية وهو غير ابن وردي الشافعي الذي له ألفية خمسالاف بيت يعني في فقه الشافعية التي شرحها زكريا الأنصار هذا ابن وردي النحوي فله في تحفته يقول وبعدم فالجاهلون بالنحو احتقر إذ كل علم فإليه يفتخر كل علم العلم الشرعية إلا ويفتخر وظاهر الافتقار إلى هذا النحو ظاهر الافتقار إلى هذا النحو لماذا؟ لأن هذه العلوم إنما كان مستوحاها من النظر في نصوص الكتاب والسلمة والكتاب قال عنه سبحانه جل في علاه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرضي مرهن فإذا كان هذا النحو على هذه المزيلة كان لزاما على طالب العلم أن يعنى بمظارفه كان لزاما على طالب العلم أن يعنى بمظارفه أيضا من فوائد هذا النحو أنه السبيل لإقامة السنة كما ربق به النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة هذه بمن أراد نقلها لابد عليها أن يكون خريتا خريتا بهذه اللغة الخريت هو بليل المسافات الرجل الذي يخرج مع الناس المسافات ويدلهم يعني يقول الطريق من هنا والطريق من هنا يعني هذا اديب يعني بال... يعني متطلع جدا في معرفه المسائل يكون متطلعا في جانب اللغه لمن اراد ان يحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان الاصمعي قال فيما نقله عنه في نزاهه العقل قال ان اخشى ما اخشى على طالب العلم اذا هو لم يعرف النحو ان يدخل في مقاله النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من النار قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لحانا من ولم يلحان في حديثه فأنت مهما رويت عنه الحديث وأخطأت فيه فقد كذبت عليه وقد أخذ هذا يعني, يعني محمد رحمه الله ترقف في العبارة وقال أنه إذا قصد دراسة, دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون النظر في النحو ثم أخطأ فيه فإنه يراجع ويقال له أخطأت في هذا فإن أصر على ذلك فإنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى, أتى الأمر من غير بابه أتى الأمر من غير بابه فلابد عليك أخي الكريم أن تحمل نفسك على معرفة ولو كلية وجملية بهذا النحو ولا يعني يسترعينك جانب تهويل جانب تهويل الناس على هذا النحو وعلى أهله كما ذكرنا في المجل السالف حول الصرخة الغضبية في ربض على النحات وعلى النحو قال، الحد والموضوع ثم اختمر ونسبة نسبته هو من علوم اللغبية هو من علوم اللغوية نعم ونسبة وفضله اله نعم الحد والموضوع ثم اختمر ونسبة وفضله أما فضله ففضله من فضل كلام الله عز وجل لأنه لأنه الوسيلة لفهمه ففضله من فضل كلام الله زل فضلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم وكل علمه للمزيه اكتسب فالفضل من معلومه له الجدل ما هذه اللغه وما هذا النحو النظر في كتاب الله وسنه النبي صلى الله في كتاب الله وسنه اذا يشتق فضله من فضلهما من فضل الكتاب ومن فضل وفضله الحد والموضوع ثم الثمره ونسبه وفضله والواضع من اللي وضع هذا النحو يعني من اول من الف في النحو Men e-well, men il al-well, ħadal, jahni, kellamu fini ja pollu, kallal, ellaha, siodi, e-tsaratam aprifa, da vaqqaftum, għalieha, sebad uwaha ennehu, għabtubi għajtħadirri s-sara, sebad uwaha ennehu, nakkali bil-essanid ennulħar, e-well, men uwaha, sebad uwaha ennehu, uwa, xtellafetri võtu ان فلان هو الذي عمل الى وضع النحو ليس ثلما اسناد صحيح لكن مجموعها يدل على ان الواضع فيها هو علي رضي الله عنه ان الواضع لهذا النحو يستانس انه علي رضي الله عنه استلفت في ذلك الحوادث والنقول فبعضهم قال ان كان انه كان في خلافه عمر ان تدوين النحو انما كان في خلافه عمر لان عمر سمع احد العرب يقول من رسول الله قال وما يحملك على ذلك An Adams, tweeted, li min Arads, その O圆e... Ja ma arvan, et ta saab juhi, Rumal, ta ta من Rajudhu, من tahan, et ta saaks juhi, tahan, et ta saaks juhi, tahan, et ta saaks juhi, tahan, et من فجعل تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا وأن لله عز وجل أن يتبرى من نبيه فجعل الله متبرئا من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان ذلك استمهم عمر وانقبح في ذهنه أنه لو وضع قانون كليا فأشار عليه علي بذلك وكان أول ما كتب في عنه هذه هي أكسة دولة القسم الثانية التي تذكر في هذا الصدد أن, أن سبب وضع ذلك أنه كان في خلافة علي وأن سببه أن, أن, أن رجلين تلاحيا عند عليهم وقال أحدهما مات أبونا وترك أبينا مات أبونا وترك أبينا فقال له علي يعني فهم أساب الألسن فأمر أبا الأسود أن يكتب شيئا في النحون وبعضهم قال أن أبا الأسود حصلت له الذؤى حصلت له بينه وبين بنته حادثة فقالت له في يوم ومع أيام يا ما أشد الحر ما أشد الحر ما أشد الحر فقال لها ايام ناجر هو فهم انها تستفهم فهم انها تسأله كأنها قالت له يا ابتي ما هي اشد الأيام حرارة فقال لها ابني ايام ناجر هذا ناجر كان رجل يعني ينجر الاخشاب ويبيعها فلما كانت ايام الحرارة كانت تجف. يعني يضاوها تشتد بشده حرارتي تلك الايام وهذا هو خاص كما ذكر السيوطي بشهر صفر بشهر صفر الجاهليه فكانوا الناس يعني في ذلك الوقت يشعرون بحراره شديده وشديده جدا فسمته العرب ايام ناجر ايام ناجر لأنها شديده الحراره فهو فهم الاستفهام هي, هي لم تقصد الاستفهام وانما قصدت التعجب فقال ما هكذا يقول المتعجب يا بني وانما يقول ما أشد الحر Maa, xedda l-ħawa. Għad aqqa dabaħu, għadama il-nahwi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab في nahvi għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il-nahvi, għadab il أول من أفادنا نحو علي سببه خلف حكاه الذؤال عن بنته التي نوت عجبا عن بنته التي نوت عجبا فاستفهمت برفع فعلها أبا برفع الفعل قالت ما أشد أكد فاستفهمت برفع فعلها أبا فقال قولي ما أشد الحراء بالنصب للدال للتقيل وراء ما أشد الحراء بالنصب للدال وبالنصب للجواء فقال قول maa ešet del harwa, minn nasmili fdellit فقام في الوقت Sakana filwahti ila imami, wariti il-misa eili anami, sakana ja imami, indi imel lehen, anime nakba, ull lehenu fi abinahi naami, nimmihem. Ida kana lehen fil abinahi naami, nimmihem. Ida kana lehen fil abinahi naami, nimmihem. Ida kana lehen fil abinahi naami, nimmihem. Ida فشاهد أنه قال واللحن في أبنائنا من المحن فما الذي يرمي إلى الصواب وما قريخ الرشد بالصواب يعني ما الذي تراه أنت أو ما الذي تختارحه فقال اكتب وخذه مني وانقله بين العالمين عني قال وما أكتب قال البسم له وضع ثلاثا في الكلام معلمة اسما وفعلا ثم حرفا منهما ركبه والمعنى يلوح عنهما فالاسم ما أنبأ عن حركة المسمى فالاسم ما أنبأ عن مسمى وفعل عن حركة المسمى والحرف ما عداهما للمقتبس فانحو ألا ذا ثم زيد وقس فانحو أنت يا أبا الأسود ألا ذا ثم زيد وقس فسمي النحو نحوان نحو إذن هذا هو الذي ذكر في هذا الصدد من جملة واضع علم النحو قال heddu għal-mordohuta matamara, nisvõtun ja fagluhuta ruahe, nisvõtun ja حكم muxaaria. Ruahe, nismuhun nehu, kola xa kallna kull laidmin, sahu nehu, kull laidmin menhu, eimapsodbid rase, kull laidmin juksodbid rase. Lekin nehu, li maade summija, nehuan, li ralabet histikman, li ralabet histikman, li sara kalalami, għalik. Li ralabet histikman, عليه اسمه الاستمداد استمداده،, استمداده من كلام العرب من كلام الله كلام النبي وكلام العرب ساميها وكلام عرائي بني أمية كما سبعتم على الصحيح قال السيوطة في،, في من ينكر الاستشهادة بكلام بني أمية قال لأن المعاصرة تقتضي المناكرة يعني الذين عاصروا هم الذين أنكروا أن تكون أشعارهم ما يستشهدوا بها لكن الصحيح أنه يستشهدوا بها كما تزاو بأسودة في المزهد إذن هذا فيما يتعلق به هذا الاسم الاستمداد حكم الشارع ما هو حكم تعلم النحو ومن فرض الكفاية التي إن قام بها البغض سقط الإثم فيها عن الآخرين لكنه قد يتعين على طالب العلم ويتعين على من يريد الاجتهاد خاصة في هذا العصر يتعين أن يكون الرجل ضعفة اللغة وذهب الرمقها فلأجل هذا لزاما على طالب العلم الذي يريب الاجتهاد ويغلب على ظنه أنه سيفتح عليه المضى فيه في هذا السبيل فإنه يزامن عليه أن يكون ممن يتمرس في النحو الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل المبدأ الاخير هو المبدا العاشر المسائل مسائل علم النحو هو كل قضاياه الجزئيه التي تذكر في كل قضايا الجزئيه التي تذكر فيه قسمه الكلمه وباب الاعراب وباب البناء وغيره منها المسائل التي سياتي ذكرها في هذا النظم الذي سنأخذه بحول الله عز وجل في المقدمه كما ذكرنا سابقا ان جنس المقدمات اثنان جنس المقدمات إثنان. المقدمة الأولى تسمى مقدمة العلم وهي التي في يذكر فيها المبادئ العشرة المقدمة الثانية هي مقدمة الكتاب ويذكر في فيها شرح في المقدمة يجري هذا يعني قد أخذنا في هذه الدورة نظر يسيرا وموجزا بالمقارنة إلى بقية المنظومات وهو نظم ابن أبا المزمل خلافا لمن ينسبه لعبيد ربه فهذا المظم هو الذي سنأخذه بحول الله عز وجل وترجمة المعظمين ستذكر عند قوله قال ابن أبا هناك سنترجم له المرح قال النظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن... قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بظل منظوم تسهيل منثور ابن أجروم لمن أراد حفظه وآسره عليه أن يحفظ ما قد نثر والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكلم Iden kavaalina, kavaalina, halihi, għal-abijad, 5.30, kabbdama biħemma uli muħana. Ja el-bismeletum muħtabetetum, tubunaha, el-nahuli mitkamaha, el-bismeletum muħtabetetum في وضع البسملة عند كل تأليف وتصنيف وهذا تضبكاً بالبداة بسم الله عز وجل والبسملة آية من القرآن إجماعاً أو بعض آية من القرآن إجماعاً في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وآية من أوائل كل سور على الصحيح من أقوالها للعلم آية مفتتح كل سورة على الصحيح من قولها للعلم حلافاً للحنفية والمالكية كما قال صاحب المراقي وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منه الخلاف نقله وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للفاق رأيهم يعتبر فشاهدوا أن البسمة هذه إن شاء الله تعالى هي من آيات الله عز وجل القرآنية في مفترح كل سورة لأن الناس قد نقلوا في هذا إجماعين الإجماع الأول أن الله عز وجل ما ذكر في كتابه إلا كلامه ومحتاج في تمييزه الصحابة من المصحف الإمام Ndegri katerahu, kus ma maanõru, ma maanem ja kunim minn kitebillah, آية كتاب الله عز وجل وقد نقل هذا الإجماع الشوكاني رحمه الله وبعده تدميره صدق حسن خط الشيء أننا لا نطير كثيرا في هذه البسملة لكن التفقه في البسملة تفقه في جزء آية وأنتم أمر أمرا إيجاد بالتفقه فيها وأنا على بعض الكتب المهمة في هذا الصدد تراجعون جملة شروح شيخ رحمه الله على هذه البسملة وكذلك كتب زكريا الانصاري كتابا سماه سماه المقدمه في شرح مسائل البسمله وقد شرح هذا الكتاب احد ولماي تونس وهو ابو بكر التونسي في كتاب سماه جلاء الافهام في شرح مقدمه الامام البسمله هذا كتاب نافع كتاب نافع جدا و البسمله جاء مجرور مضاف اليه وصفه إليه والله والصفة الرحمن الرحيم بعضهم يقول أنه الرحمن بدلا الرحيم بدلا فشاهدوا أن يعني الله أريد التفصيل كثيرا فقط أريد التفصيل في فائدة مهمة وهي أن الله اختلف في أصل اشتقاطه وبعضهم يقول أنه مشتق وبعضهم يقول أنه جامل والصحيح أنه مشتق لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقات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 في ذلك. فقيل أنه اشتق من أليها إذا تعبد ومنه قول رغبة من عجاج الله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله وقيل أنه مشتق من الولا من لاها من لاها لاها فلاها هذا قيل أنه مشتق وستدل عليه بقول شاعرهم لاهات فما عرفت يوما بخارجة فيه. يا ليتها برزت حتى رعيناها قل له قد البصل يعني اشتغلت حاول انتظارها إلى النساء صلى <تصفيق> فقال لا هدث فما عرفت يوما بخارجة يليتها برزك تعرفنا وقيل أنه مشتق من أليها إذا قصد ومنه قول شاعره أليت إليكم في أمورا لخصني فألفيتكم فيها كراما أشاوسا الئتو إليكم في امور خصني فالفيتكم فيها كراما الاشاوث الى انها ماخوذة من الالهه والالهه الشمس او القرص الشمس, الشمس او القرص الشمسي وعليه يتنزل قول شاعرهم تروحنا من الدهناء عصرا فاجلنا الالهه ان تغيبا من الدهناء عصرا فاجلنا الالهه ان تغيب اي اجلنا القرص الشمسي ان يغيب نعم هذا يعني فيما يتعلق بهذا الاشتقاق احببت ان افيدكم بهذه الفائده وأما في يعني معنى البسنة في الغموم أن الرجل يطلب العون من ربه لأن البال لاستعانى المصاحب الفعل من أوله إلى آخره يطلب العون من ربه أن يعينه على نظم هذا النظم وهذا أدب جليل ومقام رفيع لابد على قالب العلم يستعين ربه في كل عظيم وفي كل شيء جديد يسير لأن استعانة الله عز وجل فيما خلقه هذا يدل عليه النقل والعقل هذا يدل عليه النقل والعقل فلابد أن نستعين الله عز وجل في كل أمورنا نعم, نعم. إذن البسمن هذه من الموضوع يعني في أولا موضوع وهل تذكر المنظومات في البسمنات صحيح أنه يفصل في هذا فما كان من الشعر قبيحا لا تذكر فيه البسمنات كما قال سعيد بن جبير مرة السنة لا يكتب فيه الشعر بسم الله الرحمن الرحيم واما اذا كان مستملحا كما قال مولى علي قاري هذا مذهب مولى علي قاري انه اذا كان الشعر قبيحا من الترك فيه كان مريا اذكر فيه البسمله وهذا من املح اوجه ذكري البسمله فيه لانه في تعليم الناس العلم فلجل هذا لزما عليه نستعين بربه في باله قال الناظم رحمه الله تعالى الله الرحمن الرحيم قال مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذببتقى وبعد فالقصد بجل منظومي تسهيل منثور ابن آج الغومي لمن أراد حفوه وعسرى علي أن يحفر ما قد نخرى والله أستعين في كل عمل إليه قصد وعليه المتقى قال أي فاها ونطقى أي فاها ونطقى قال ابن أبا أي فاها ونطقى والأصل هنا أن يقول يقول لأنه لما يقول قال هو لم ينظم المنظوم بعده لم ينظم المنظومة بعد فلماذا قال قال هذا يحتمل أحد شئين إما أن يكون قد نظم المنظومة كلها ثم كتب المقدمة أخيرا أو يكون لم يكتب المقدمة ولا المنظومة وإنما فعل هذا من قبيل معنى دقيق وهو أنه قد يعدر عن الماضي قد يعدر عن المستقبل بالمضي لتحققه لما كانت له قريحة الشعر ويستطيع المضم متى ما شاعر فإنه يتأتى له ذلك فإنه نرى إلى حال نفسه من جهته تحقق فعله فعبر بالماضي عن المستقبل وهذا له نظائر في كتاب الله قال الله عز وجل أتى أمر الله أتى أمر الله هل أتى أمر الله؟ لم يأتي بعد يوم انطيام لكن لتحقق وعد الله عز وجل عبر بالماضي لتحقق وعد الله عز وجل تكلم بالماضي سبحانه فقال أتى أمر الله فلا تستعجله وقال الله عز وجل في الصور فصاعقه الاصلي يقال فيصعق في ينفخ في الصور فيصعق في قال نفخ في الصور فصاعقا من في السماوات من في الارض هذا اخذه بعض اهل العلم صنظموه في بيتين وقال ولم يقل يقول لكن قال لانه نزل الاستقباله منزله المضير لقوه الرجاء محققا وقوع اماله رجا لما كان محققا وقوع أماله ارتجا عبر بالمضي عن الاستقبال قال ابن أبه, ابن أبه ابه هذا أبه قيل أنه لقب وقيل أنه اسمه الصريح أنه اسمه وهذا فيها فائدة لكم أن الرجل الذي يعلم أبناءه العلم الشرعي ولما يجوزون فيه مهما صعبا فإنهم يكونون بذلك السبب أولا وآخرا في ذكره في العالمين اذا من الله عز وجل على هذا الابن لينصر من العلماء الربانيين. فدم يعرف هنا قال قال وهذا على ابن أبي شيب أحسنت بن معبي يعرف هكذا مباشرة فهذا فيه خصيصة فضل تعليم الأبناء خصيصة تعليم الأبناء وأنها تعود بالخير الجزيم والفضل الكريم على الأبي قبل أن تعود على الأبي قال ابن أبا ابن أبا ومحمد هذا ناظم النظوم ابن أبا هو ناظم هذه المنظومة Huwa, محمد Ibn Ubba, għara jibtab jani, għali Muhammad, Ibn Ubba, Ibn Ahmad, Ibn Usman, Ibn Abib, Bakar, għal sanat, 1000 u 60 100 100 1160 الإجاب وكان بين هذا وذات مستفيداً من العلم ومفيدا من العلمي. حصل العلم عن أهل بلده حصل العلم عن أهل بلده وعلى رأسه محمد صالح الرقادي محمد الصالح الرقادي الذي أفاد منه كثيراً وحصل كذلك العلم عن, عن أحمد التوجي وله مشيخة أما النحو والصرف وبعض علوم اللغة فإنه فتح عليه فيه لم يدرسها على شركة معين اللهم إدى العرور فتح عليه في العلم درس وحده وحصل هذا العلم حتى صار صاحب رايته هذا يدلكم على الإنسان ليتأفف بواقعه يقول إذا لم يكن في بلدي علماء جلا الله أنك تفو الأياد لا نطلب علمها ولا ننهل من العلم لا أبدا سنستفيد قدر الحاجة ويعيش دقيقته إذا فتح الله عز وجل بالرحلة للطلب فإنه ينهل من العلماء إلى جدا كان في بلده وفيه من الطلبة الذين يشرع عليهم بالبنام من تمكن في أخذ العلم فإنه أيضا ينهل منهم كذلك من أهل العلم الذين في بلده الكريم صلى الله عليه وسلم يحفظه لأنه ينهل من أهل بلد وسنة الحميدة وطريقة رشيدة أن يبدأ الرجل بعلم بلده قبل انتقال إلى الرحلة فيه في العلم لأن جل من رحل في العلم إلا أخذ علم البلد جل من رحل في العلم إلا أخذ علم البلد قبل ذلك نعم فابن أبب هذا قلنا من, من أئمة اللغة لأنه قد تظلع في ذلك له كتب عريدة منها روائق الحلل في مسائل الزحاف والعلل هذه منظومة في العروب في العروب روائق الحلل روائق الحلل في مسائل الزيحاف والحلل وله كذلك النفحة الرمدية في شرح تحفة الوردية في النحو شرح بها تحفة بن الذي سبق ذكره وله كذلك Ralda t-misirin, fiexarħi nafni, et tamirin, dahu nadum, għada ibnħħadži, fiexarħi nafsat, xalakha hu, fiexarħi nafsat, maha, raalda t-misirin, għada nadum Allah, Allah ikonġib dani, maha, maha, طبع maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, ja اخرجه غايه في ذلك نعم وكذلك من كتبه له مزهت الحلوم في نظم ابن اجدهم منظومه غير هذه المنظومه التي ناخذها وله كذلك منظومه الاسرى سماها كشف الغموم في نظم ابن اجدهم على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 ليس هذا اشاره لنفسي وانما من حكايتي النعمة عليه هذا من حكايتي نعمه ربي جهالي نعم فقال ادر كلامك يا كبير رباك يعني رباك بنعمه رباك هذا الرجل بان فهمك في العلم وان ربيت على تعليمه وتثقيفه لك رباك مالك ربا. رب ليس لك الرب على ما اقول لاني فعلا قل يعني قابلت قد ايه Idan, aiturvokalana käibinud vaablakaamala karabda, ja ta rahaline muhammad Bishima. Idan hari, Mangoma, ta كذلك القيروانية وكذلك يعني منظومة بالحاصن ما وفق من منظومة بالحاصن ما جعله الشيحة السلام هذه تحفظ لماذا؟ لأن الحفظ كما قال الشافعي علمي معي حيث ما يمنف يتبعوني صدري وعاء له لبطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق لابد عليك أن يمشي معك هذا العلم لابد أن يمشي معك هذا العلم Ma ei tea, ma ei tea, ma ei الحفظ ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma قال tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma سيرتي النبي صلى الله عليه كذلك منظومه في الاستغاثه بالله عز وجل كل بيت من ابيات هذه المنظومه يبدا بحرف من احرف قول الله عز وقال ربكم ادعوني استجب لكم بالتنقيط ق ثم ل ق الالف ثم اللام وهكذا هذه ان يدلكم على قوه في في النظم وانه فعلا ما ذكره وله من العمر ست عشر سنة قال إذا كان فاق بالإقدام عمر وبالذكى تفرد إياسه بالجود حاتم فإن شعار صنعة الشعر الذي يناقشني فيها فلاك للظالم لماذا؟ لأنه إذا كان عمر بن معذ يكذب وهو الزبير معروف بالشجاعة كان فاق بالشجاعة وكان اياس uh, ابن معاويه المزني اتقى بالذكاء ومعروف um, قصص معاويه اياس المزني في جانب القضاء فاذا كان هذان الرجلان كان يعني هذين هذان الرجلان اتقى الجانب وفاق <تصفح> بالكرم أني قوي القريحة في جانب الشعر أقول الشعر هذا أقول الشعر يعني متيسرا من, من غير ما تكل فيه فلما كان بهذه المثابة كان يستأنس الرجل نفسا من أخذ نظمه وحفظه لأنه كان جادة في وغاية في ذلك قال ابن أبا واسمه محمد قال ابن أبا واسمه محمد Inna ma kalaba, يعني taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, نفسه على taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, taħkidima, في القرآن قال محمد رسول الله واختلف أهل العلم هل سمي به قبل النبي السن أحد أم لا ودلف ابن حجر رحمه الله جزءا في ذلك قرر فيه هذه المسألة وحبرها وفصل فيها القول الله في كل الأمور أحمد الله بتقديم الله لإفادة الاختصاص الله في كل الأمور أحمد الله علم على الباري سبحانه المعبود بحقه في كل الأمور، الأمور جمع أمر، هم يحدث الرجل من تغير الحال، من ذراء إلى سراء، من سراء إلى ذراء، يتقلب الإنسان بين هذا وهذا. الله في كل الأمور أحمده، أحمده أي أثني باللسان على جهتي الجميل الاختياري مع التعظيم والمحبة. هذا تعريفه في اللغة، تعريف الحمد في اللغة، وما تعريفه في الإصلاة؟ فهو ما ذكر مع زيادة ما ذكر الشيخ الإسلام وهو حمده على انتصف بصفات الكمال ونعوة الجلال لماذا؟ لأنه قد ورض في كتاب الله عز وجل حمد الله على ذلك حمد الله على ذلك فقال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فحمدت ربك لأجل أنه اتصف بصفات الجلال ونعوة الجمال وهل تم تفرق بين الحمد والشكر؟ الصحيح أنه تم تفرق بين الحمد والشكر خلافاً للمجد الفيروس أبادي وكذلك للقبق الذي قال بأن أن لا فرق بين الشكر والحمد الصحيح أنه تم تفرق فالشكر هو في مقابل النعمة فقط الشكر في مقابل النعمة فقط وأما الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها والحمد يكون في فقط والشكر يكون باللسان والجوارح وبالقول هذا في العموم وأما نعم تذكرت شيئا فيما يتعلق بقرح أخينا قال لو فصلت القول في مسألة في مسألة نسبة النظم إلى نظمه هذا النظم لما عرف عند الناس وعليه مشبه ومن شرح هذه النظومة يقولون بأن هذا النظم لعبيد ربه لكن الصحيح أنه ليس العبيد ربه وإنما هو لأحد لأحد الناس من هذا البلد وهو محمد بن أبا المزمر الذي تقدم الترجمة ومن الذي حملنا على جزم بأنه ابن أبا أولا أنه قال في آخر المنظومة قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين متى أتم مظمى هذه المنظومة سنة ألف 120 ف هذا <تصفيق> الذي صرح به يتنافى ان يكون هذا نظم لابن لعبيد ربه المعروف بعبد الله بن حن الله لان عبيد ربي التصغير لعبد الله وعبد الله هذا هو عبد الله بن حن الله القلاوي الشنغيطي الذي توفي سنه 220 220 و1120 صلى الله عليه وسلم يعني ألف ومئتين وست. وست توفي ألف ومئتين وست ترجموه قالوا بأنه عاش ثمانين سنة ثمانين سنة طيب إذا خصمنا ثمانين سنة من ألف ومئتين وست كم تصاب مدة متى ولد كم يا جماعة أنا ضعيف في الحساب نعم ألف متى بلدوا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 ايه ميلاد معين لكنه ذكر انه عاش قرابه 80 سنه فبهذا يستشف بان صاحب النظم هو ابن اوبه اولا ثانيا لم يعرف في ترجمه عبد الله بن الله القلاوي كما ذكره صاحبه صاحب فتح وهو الولاتي ان الولاتي توفي بعده ب 10 سنوات الولاتي بعد صاحبه القلاوي وهو الذي توفي بعده بعشر سنوات وهو لما ترجمه في كتابه ذكر من أسمائه أنه عبد الله فقط فلماذا قل الله قال, قال عبد الله ربه محمد لم يعرف أن اسمه محمد ليس من أسمائه محمد وإن اسمه عبد الله صورته كيف فإن هذا يدل على أنه ليس هو صاحب أم. وكذلك جزم أئمة الشناخطة الذين شرحوا له المنظومة بأنهم كانوا يعلمون من نظم هذا الكتاب بأنه ابن أبه ثم حرفه بعض الطلبة لما لم يعرفوا ترجمة لهذا الرجل فقالوا قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور يحمد فالشاهد أنه مجموع هذه الأمور التي حملت مثل شيخ محمد المحفوظ محمد الأمين الشنغيطي في شرحه المسمى بإضح المفهوم في شرح منظومة بن أجغوم إلى الجسم بأن صاحب المنظومة هو ابن أبه وليس عبيد وربه صورتم كيف يعني؟ الحمد لله طيب إذاً هذا ما يتعلق في نسبة كتاب لا توقف على هذا الحد المرض القادم بحول الله عز وجل سيكون إن شاء الله عز وجل بحول الله وثوفيقه إن شاء الله هذا النظم موجزا يعني نحل الألفاء فقط للحفاظ وإن شاء الله عز وجل إن الله عز وجل التوفيقه السلام والرشاد وإن شاء الله عز وجل يعني يسأل قلك إلى مزائلكم قوة سيدو <تصفيق> التريح شوية تسمى أسئلة نعم قالك انا او كن اسلام انا جيوالغه دوالغه ان شاء قبل ان المجلس فقد احب الاشاره بالعم في شيبتي من يجب علينا تلقيره وتقديره يزاحمون بالركب في مجالس الذكر في مجالس العلم هذا شيء يعني نقدره نسال الله عز وجل يحفظكما ان يمن عليكما بالعلم جدي هو جليل حفظه وقضيه ونجعل ذلك الله لا اله ما